قال يا بني لا تخصص رؤياك على اخوتك فيكيدون لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تامننا على يوسف واننا له لناصحون ارسلوا معنا غديا يرتع ويلعب واننا له لحافظون قال اني لا يحزنني ان تلهبوا به وخافوا ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لان اكله الذئب ونحن رسبه ان الى الخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيامه الجنب واوحينا اليه لتنبئ انهم جاءوا ابا العشاه ان يبكون قالوا يا ابانا ان ذهبنا نستمد وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا لكم انفسكم امرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء سيارة فأرسلوا واردهم فاد لا دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسرواه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن مخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين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 ولمّا بلغ أشده آتيناه حكماً وعلمًا وكذلك نجزي المحسنين وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مسواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا الله ابرهانا ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباء وقدت قميصا من دبر وان الف يا سيد هاله البال قالت ما جزاء ان اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم قال هي ضاولتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصو ان كان قميصو قد من قبل فصدقت وهو من الجالدين وان كان قميصو قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فَلَمَّا رَأَى قَمِيصًا قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْلَمُ بِهَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِي لِمَنْ بِيءَ إِنَّكِ كُنْتِ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قل شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتذت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت خرج عليهن فلما رأت نَهُ وقطعن وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَا الَّذُلُمْتُنَّ فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَهُ لَيُسْجَنَنَّ يجِنُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْرُونَ إِلَيَّ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْ كَيْدِهِنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 ان اكثرا الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن ارباب متسلطون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وما اباؤكم ما انزل ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم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 يا صاحبَي السنين ان ما احلقكما فيسخر ربه خمره وان الاخر فيسلب فتاكل الطير من راسه قضى الامر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن مضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ يا ايها الملأ افتوني في الرؤيا يا ان كنتم للرؤيا تعذرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وَاخْرَجَ يَا لِسَاتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَتَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَلَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ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 اتي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهم عليم قال ما خطبكن اذ راوتم يوسف عن نفسي قلنا حاشا لله ما علمنا عليه سوى قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائن وما أبلئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي رفور رحيم وقال الملك ائتوني بالغيب استغفر الصول لنفسه فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال جعلني على خزائن الارض انني حفيظ عليم وكذلك مكننا يوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين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 اإِلَّا إِنْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا طلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابا لا منع عنا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون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 أَذَلِكَ كَينٌ بَعِيرٌ ذَلِكَ كَينٌ يَسِيرٌ قَالَ لَن أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تَأْتُونِي مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّ لِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُم فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد والخروج من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون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 ولمّا دخلوا على يوسف وإليه اخاه قال إني أنا أخوك فلاتبت باسم ما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحلي اخي ثم ادنى مؤذن ان ايتها العير انكم لسراقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفعلون قالوا نفذ صواع الملك ولمن جاء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 آخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كيدان يوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا يَسْرِقُ فَقَدِ سَرَقَ أَخُوهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قالوا يا ايها العزيز ان له ابي شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده اننا اذا الظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم لم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موسى قَمِيْنَ اللَّهِ وَمِنْ طَبْعِ مَا فَرَّضْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَدْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَانِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ بِنَاكَ سَرَقَ مَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ واسال القريه التي كنا فيها والعيره التي اقبلنا فيها واننا لصادقون قال بل ثورت لكم انفسكم امرا فصدر جميل فصدر جميل عسى الله ان ياتي بهم جميعا انه هو العليم الحكيم تصادر جميل عسى الله ان ياتي لي بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وطال يا سفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتو تلكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى أسفى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 سَالُوا عَلَيْهِ قَالُوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضُر وجئنا ببضاعة مزجاء فأوف لنا الكيل لا تظلم علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون قالوا أإنك لأنت يوسف قال يصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اِذْ فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّ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 يا والآخرة توفني مسلما ربطني آتيت لي من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث اسلموا والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجتمع امرهم وهم يمكرون وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين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 فَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا جَاءَهُم نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن شَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ